قد خالت هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا <تصفيق> إن كنتم مؤمنين <تصفيق> <تصفيق> إن ينسسكم Fakadamın selkumakaruhum وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب Vallahu <coughs> la كن فيرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم ولم ما وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبَلِ عَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمْ